إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلب نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكية وَلَهُم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنِ اخْتَطَفَ الْخَطْفَةَ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ تَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلْعَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظابا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم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 إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَنَّا لَنَتَّبِعَ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ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 يُطافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَدَى الشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ نَبِضٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنْ كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أنْتُمْ فَاطَّلَعَ فَرَآغ فِي سَوَاءِ جَهَنَّمَ قَالَتْ تَاللَّهِ إِنكِ لَتُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتَ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أَمْ شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم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 لَمَّا أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَهَٰذِهِ الْأَنْعَامَ تَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ فَنَظَرَنَا نَقُبُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاءُوا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَفُمْ لَا تَنْطِقُونَ فَرَاءَى عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ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 وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرنا بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام قال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 إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَغَوُ الْبَلَاءِ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ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 وَنَجَّاهُم مِّنْ الْغَمِّ وَكَانُوا لَهُ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلَيَّ لَ سَأَلَ الْمُحْسِنِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فكذبوه فانكم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخر سلام على ياسين ان كذلك نجز المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وان لوطا من المغسلين اذ نجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابر ثم مدمرنا الاخرين وانكم لتمرون عليهم نصبحين وبالليل افلا تعقلون